الذين فسد ظاهرهم وباطنهم فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين جحدوا ما أنزل الله على رسوله مستمرون على ظلالهم وعنادهم فإن لهم وعدمه سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول المنقيات قياد وجعل على أبصارهم قطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم وهم في الباطن كافرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم فقط ولكنهم لا يشعرون بذلك لأن الله تعالى يعلم السر وأخفأ وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون والسبب أن في قلوبهم شكا فزادهم الله شكا إلى شكهم والجزاء من جنس العمل ودهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة التحذير من أولئك الذين يكذبون على الله تعالى وعلى الناس بالفتاوى الباطلة وكذلك يكذبون على الله وعلى رسوله بالأحاديث الموضوعة الشنيعة ففي هذه الآية تهديد خطير من كل ذنب من هذه الذنوب ومن, ومن جميع الذنوب أسأل الله أن يجنبنا والسامعين والحاضرين كل ذنب وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم قن السيئات يا أرحم الراحمين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح ويا ايها الإخوة كل ذنب من الذنوب هو إفساد في الأرض وربنا قد جعل هذه الأرض للعبادة والطاعب فمن أذنب ذنبا فقد أفسد في الأرض نسأل الله أن يجنبنا الذنوب ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم أصحاب الصلاح والإصلاح والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد وهذه عقوبة من العقوبة أنك تكون في ذنب ولا تشعر أنك في ذنب عياذا بالله تعالى من مكر الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفها ولكن لا يعلم والى امر بالايمان كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم ان نؤمن خفاف العقول والحق انهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك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 قالوا صدقنا بما تؤمنون به يقولون ذلك خوفا من المؤمنين وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم انا معكم على طريقتكم ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم ولهذا اجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ظلالهم وطغيانهم في فيبقوا فيبقون حائرين مترددين نسأل الله العافية والسلامة نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك هم السفهاء لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله وما كانوا مهتدين إلى الحق من فوائد الآيات أن من طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم بل ليزدادوا اثما فتكون عقوبتهم أعظم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يحملون كتاب الله ويبلغونه إلى أمتي الدعوة والإجابة